يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المستقيم وإذا ما وَتُنْفَى مِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَرْشِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُهُمْ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 سِكُم لزَُّ لَْهِ مَاعَن السُم حَنِيصَُّ لَْكُ دِمُؤمننينَ وَوفُ فَإِن تَلَ فَقُل الحَثْبَ اللهَّهُ كلف وهو رب العرش العظيم.